شوق ليل لضوء القمر، كعشق لباب لقطر المطر، نجيء وفي راحتنا ضياء، نقاء وحب لكل البشر، كشوق الليالي لضوء القمر. كعشق اليباب لقطر المطار نجيء وفي راحتنا ضياء نقاء وحب لكل البشر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسوم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا ذي الحياة وفينا ضعيف الجناح كسر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسوم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا ذي الحياه وفينا ضعيف الجناح انكسر طفل فقير طواه الأسى ينام وفي مقلتين طجار سنمساح عن كل جرح دماغ ونوديع في الأرض بذر نماء ليوريق أجر بهيا الثمار إذا المرء يدرك سر العطى لا أنفاق المدى والعمر ونوديع في الأرض بذر نماء لي. Allah'a emanet